موضونه متكئين عليها متقابلين يطوف عليهم ولدان مخلدون بأكواب وأباريق وكأس من معيين لا يصدعون عنها ولا يزفون وفاكهة مما يتخيرون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 وسكوب وفاكهة كثيرة لا مقطوعة ولا ممنوعة وفرش مرفوعة إن أنشأناهن إن شاء فجعلناهن أبكارا عربا أترابا لأصحاب اليمين.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 إنهم كانوا قبل ذلك مترفين وكانوا يصرون على الحصن في العظيم وكانوا يقولون أإذا متنا وكنا ترابه عذابا أإنا لمبعوثون أو آباءنا الأولون قل إن الأولين والآخرين لمجموعن إلى ميقات يوم معلوم ثم إنكم أيها الضالون المكذبون لآكنون من شجر من زقوم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 ونجعلناه قطامًا فظلتم تفكهون إنما لمغرمون بل نحن محرومون أفرأيتم الماء الذي تشربون أأنتم أنزلتموه من المزن أم نحن المنزلون لو نشاء جعلناه أجاجا فلو لا تشكرون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 فلولا اذا بلغت الحلقوم وانتم حين اذ تنفرون ونحن اقرب اليه منكم ولكن لا تبصرون فلولا ان كنتم غير مدين ترجعونها ان كنتم صادقين